قال المؤلف رحمه الله والجواب عن السؤال الثاني الذي هو لما لا يخصص عموم النفس بالنفس بالتفصيل المذكور في قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى هو ما تقرر في الأصول من أن مفهوم المخالفة إذا كان محتملا لمعنى آخر غير مخالفته لحكم المنطوق يمنعه ذلك من الاعتبار قال صاحب جمع الجوامع في الكلام على مفهوم المخالفة وشرطه أن لا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه إلى أن قال أو غيره مما يقتضي التخصص بالذكر فإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى يدل على قتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ولم يتعرض لقتل الأنثى بالذكر أو العبد بالحر لعكسه بالمنطوق ومفهوم مخالفته هنا غير معتبر لأن سبب نزول الآية أن قبيلتين من العرب اقتتلتا فقالت إحداهما نقتل بعبدنا فلان ابن فلان وبأمتنا فلانة بنت فلان تطاولا منهم عليهم وزعما أن العبد منهم بمنزلة الحر من أولائك وأن أنثاهم أيضا بمنزلة الرجل من الآخرين تطاولا عليهم واظهارا لشرفهم عليهم ذكر معنا هذا القرطبي عن الشعبي وقتاده وروى ابن أبي حاتم نحوه عن سعيد بن جبير نقله عنه ابن كثير في تفسيره والسيوطي في أسباب النزول وذكر ابن كثير إن أنها نزلت في قريضة والنظير لأنهم كان بينهم قتال وبن النظير يتطاولون على بني قريضة فالجميع متفق على أن سبب نزولها أن قوما يتطاولون على قوم ويقولون إن العبد منا لا يسويه العبد منكم وإنما يسويه الحر منكم والمرأة منا لا تسويها المرأة منكم وإنما يسويها الرجل منكم فنزل القرآن مبينا أنهم سواء وليس المتطاول منهم على صاحبه بأشرف منه ولهذا لم يعتبر مفهوم المخالفة هنا وأما قتل الحر بالعبد فقد اختلف فيه وجمهور العلماء على أنه لا يقتل حر بعبد منهم مالك وإسحاق وعبو ثور والشافعي وأحمد ومن قال بهذا أبو بكر وعمر وعلي وزيد وابن الزبير رضي الله عنهم وعمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن وعكلمة وعمر بن دينار كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني وغيره وقال أبو حنيفة يقتل الحر بالعبد وهو مروي عن سعيد بن مسيب والنخاعي وقتادة والثوري واحتج هؤلاء على قتل الحر بالعبد بقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم الحديث أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم وصححة فعموم المؤمنين يدخل فيه العبيد وكذلك عموم النفس في قوله تعالى أن النفس بالنفس الآية وقوله صلى الله عليه وسلم والنفس بالنفس في الحديث المتقدم واستدلوا أيضا بما رواه قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة وقال الترمذي حسن غريب وفي رواية لأبي داود والنسائي ومن خصى عبده خصيناه هذه هي عدلة من قال بقتل الحر بالعبد وأجيب عنها من جهة الجمهور بما ستراه الآن إن شاء الله تعالى أما دخول قتل الحر بالعبد في عموم المؤمنين في حديث المؤمنون تتكافأ دماؤهم وعموم النفس بالنفس في الآية والحديث المذكور فأعلم أولا أن دخول العبيد في عمومات نصوص الكتاب والسنة اختلف فيه علماء الوصول على ثلاثة أقوال الأول وعليه أكثر العلماء أن العبيد داخلون في عمومات النصوص لأنهم من جملة المخاطبين بها الثاني وذهب إليه بعض من المالكية والشافعية وغيرهم أنهم لا يدخلون فيها إلا بدليل منفصل واستدل لهذا القول بكثرة عدم دخولهم كعدم دخولهم في خطاب الجهاد والحج وكقوله تعالى والمطلقات يتربصن الآية فالإماء لا يدخلن فيه الثالث وذهب إليه الرازي من الحنفية أن النص العام إن كان من العبادات فهم داخلون فيه وإن كان من المعاملات لم يدخلوا فيه وأشار في مراقي السعود إلى أن دخولهم في الخطاب العام هو الصحيح الذي يقتضيه الدليل بقوله والعبد والموجود والذي كفر مشموله له لدى ذوي النظر وينبني على الخلاف في دخولهم في عمومات النصوص وجوب صلاة الجمعة على المملوكين فعلى أنهم داخلون في العموم فهي واجبة عليهم وعلى أنهم لا يدخلون فيه إلا بدليل منفصل فهي غير واجبة عليهم وكذلك إقرار العبد بالعقوبة ببدنه ينبني أيضا على الخلاف المذكور قاله صاحب نشر البنود شرح مراقي السعود في شرح البيت المذكور آنفا فإذا علمت هذا فاعلم أنه على القول بعدم دخول العبيد في عموم نصوص الكتاب والسنة فلا إشكال وعلى القول بدخولهم فيه فالجواب عن عدم إدخالهم في عموم النصوص التي ذكرناها يعلم من أدلة الجمهور الآتية إن شاء الله على عدم قتل الحر بالعبد وأما حديث سمرة فيجاب عنه من أوجه الأول أن أكثر العلماء بالحديث تركوا رواية الحسن عن سمرة لأنه لم يسمع منه وقال قوم لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وأثبت علي بن المديني والبخاري سماعه منه قال البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الجنايات ما نصه وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة وقال أيضا في باب النهي عن بيع الحيوان بالحيوان إن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة الثاني أن الحسن كان يفتي بأن الحر لا يقتل بالعبد ومخالفته لما روى تدل على ضعفه عنده قال البيهقي أيضا ما نصه قال قتاده ثم إن الحسن نسي هذا الحديث قال لا يقتل حر بعبد قال الشيخ يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث لكن رغب عنه لضعفه الثالث ما ذكره صاحب منتقى الاخبار من أن أكثر العلماء قال بعدم قتل الحر بالعبد وتأول الخبر على أنه أراد من كان عبده لألا يتوهم تقدم الملك مانعا من القصاص الرابع أنه معارض بالأدلة التي تمسك بها الجمهور في عدم قتل الحر بالعبد وستأتي إن شاء الله تعالى مفصلة وهي تدل على النهي عن قتل الحر بالعبد والنهي مقدم على الأمر كما تقرر في الأصول الخامس مدع ابن العربي دلالته على بطلان هذا القول من قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وولي العبد سيده قال القرطبي في تفسير قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد الآية ما نصه قال ابن العربي ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا يقتل الحر بعبد نفسه ورووا في ذلك حديثا عن الحسن عن سمره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه وهو حديث ضعيف ودليلنا قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل والولي هاهنا السيد فكيف يجعل له سلطان على نفسه وقد اتفق الجميع على أن السيد إذا قتل عبده خطأا أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت المال انتهى وتعقب القرطبي تضعيف ابن العربي لحديث الحسن هذا عن سمرة بأن البخارية وابن المديني صححا سماعه منه وقد علمت تضعيف الأكثر لرواية الحسن عن سمرة فيما تقدم ويدل على ضعفه مخالفة الحسن نفسه له السادس أن الحديث خارج مخرج التحذير والمبالغة في الزجر السابع ما قيل من أنه منسوخ قال الشوكاني ويؤيد دعوى النسخ فتوى الحسن بخلافه الثامن مفهوم قوله تعالى والعبد بالعبد ولكن قد قدمنا عدم اعتبار هذا المفهوم كما يدل عليه سبب النزول أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وسنكمل بقية الحديث عن قتل الحر بالعبد في اللقاء القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته